يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله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 وعد الله لا يخلف الله الميعاد أَلَمْ تر أَنَّ الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الْأَرْضِ ثم يخرج به زرعا مختلفا أَلْوَانُهُ ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ شرح الله صدره عَلَى فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله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 ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضمن الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض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 إنا أزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أت عليه بوكيل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 وَإِذَا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذكر الذين من دونه إِذَا هم يستبشرون قل اللهم فاقر السماوات والأرض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 وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا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 إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن ثم لا واتبعوا أحسن ما أزيل إليكم من ربكم من قبل أي يأتيكم العذاب بعثت وآتتم لا تشعرون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 لهم قايد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إلَيْكَ وَإلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ